يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا داءره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اثر فيصبحوا على ما اثر في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا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 يُشبهُم وَيشبّونهُ أَذِلَّةٍ على المُؤمننينَ حِزَّة على كافِرين يجاهدون يجاهدونَ فيِي سَدل اللههِ وَنَا يَخافونَ لَْمَتَ لائِم ذَلِكَ فَغلْل اللهَّ يُؤتهِمَ يَشَاء إنماَا وَلُوقُم اللهَّ وَرَسولهُ والَّينَ آمَنَُّينَ يقمونَ الصَّلَ الذينَ يُقمونَ الصَّلا تَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاتَ وَهُم ركِحون وَمََةَ وََّ اللهَّه وَرَسُولهُ وََّذينَ آمَنوا فَإِنَّ حِزذَ اللهَّهِهُ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من من قبلكم والكفار اراولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين